Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillah Rabbikal Lāhihi Khalqah Khalqal insan min alaq. Baca, Warabbikal akram al-Lāhihi al-lam al يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى أرأيت استغنى إن إلى ربك الرجاء أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إله كان على الهداة بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم أن الله يراه كلا لئن لم ينتهي لنفعا من ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديا سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب